وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِكِنَّكُمْ ظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ويدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإصوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ من دين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتني المؤمنون وزرزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا اللَّهُ ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يسجب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوت لا عمرة وما هي بعمرة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم شئلوا الفتنة لآتوها وما بِهَا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإصبانهم هلم وَلَا ولا يأتون البأس إلا قليلا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 وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّوَنَّ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لقد كان لكم في رسول الله أسبة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر مذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله فصدق الله ورسوله وَمَا زَادَهُمْ إلَّا إِمَانٌ وَتَسْلِيمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَظَرُّ وَمَا بدلوا تَبْدِيلًا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا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 يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن التقيت فلا تخضعن بالقلب فيطمع الذي في قلبه فيطمع الذي في قلبه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 مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ الله سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا بَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ مَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَالَ اللَّهِ مُبْدِيٌّ وَتَخْشَى النَّاسِ وَاللَّهُ حَقُّ أَنْتَ تَخْشَاهُ فَلَمَّا طَغَى زَيْدٌ مِنْهَا مَطَرًا سَوَّجْنَا كَهَالِكٍ لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَجْمَاعِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا طَغَى مِنْهُنَّ مَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 شَأْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَقَاتَلَ الْمَنَابِئِينَ وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا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 يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بداعيا الى الله باذنه وشرارجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا فلا تطع الكافرين والمنافقين فدع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن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 يا أيها النبي إن أحلال لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وَبَنَا تِخَالِكَ وَبَنَا تِخَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعِكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عليك ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقْرَأَ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنُ وَيَرْضَى بِمَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 ولكن إذا دعيتم فادقلوا فإذا طعمتم وَلَا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن بتاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً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 ولا إخبانهن ولا أبناء إخبانهن ولا أبناء إخبانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن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 لئن لم يته المُنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمُرجفون في المدينة لنقول أنك بهم لنقول أنك بهم ثم لا يجامرونك فيها إلا قليلا ملعونين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 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ شَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَنجُونَ وَنِيًّا وَلَا نَصِيرًا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشدكين والمشدكات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما